كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى والله تالله لولا صبر عمر من بسطت يده بضرب الأرض بالدرة هو بيدل الباء على أن من ثمرات الصبر أن يسم المرء في الدنيا وعاقبة الصابرين إلى خير فضرب المثل بعمر رضي الله عنه والدرة كانت عصالينا يحملها عمر وكان يضرب بها ويؤدب بل إنه ضرب بها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضلا عن غير هذا الجيل الكبير من التابعين والذين أدركوا عمر رضي الله عنه يقول لولا صبر عمر من بسطت يده بضرب الأرض بالدرة لا يتقدم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمر إلا أبو بكر وحده أما دون أبي بكر فليس هناك أحد يعلو فوق عمر كان أزهدهم في الدنيا وأرغبهم في الآخرة وكان أعدلهم أمن الخائف ونصر أهل الدين وأخاف أهل الفساد أعجز من بعده أن يكون مثله لم يجر أحد في مضماره قط إلا سبقه كيف لا؟ وكان الشيطان يفرق منه ويخاف كما في حديث سعد, سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال بينما نسوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يستكثرن عليه عالية أصواتهن إذ قيل عمر بالباب فابتدرنا الحجاب يعني اختبأنا خلف ستار فدخل عمر وإذا النبي صلى الله عليه وسلم وحده يضحك فقال له أضحك الله سنك يا رسول الله مما تضحك؟ قال عجبت من هؤلاء يستكثرن علي عالية أصواتهن فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب فتوجه إليهن عمر وقال أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله قلنا نعم إنك فض وفي لفظ إنك أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام إيهن يا ابن الخطاب وَاللَّهِ مَا لَقِيَكَ الشيطان. سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سلك غير فجك. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أعجز من بعده حتى أن كبار الصحابة ما كان يطمع أن يصل إلى مرتبة عمر ويدل على هذا أثر رواه الإمام أحمد في مسنده بسند جيد عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة فقال له الوليد ما لي أراك جفوت أمير المؤمنين عثمان وقع جفاء بين عبد الرحمن بن عوف وبين عثمان بن عفان رضي الله عنهما فقال له عبد الرحمن إني لم أفر يوم عينين ولم أتخلف عن بدر ولم أترك سنة عمر يشير عبد الرحمن بن عوف إلى ما الذي أغضبه من عثمان فكأنه يعير عثمان بذلك يعير عثمان بأنه فر يوم عينين ويوم أحد ولم يشهد بدرا وأنه فارق سنة عمر في الحكم فالوليد ابن عقباء خرج وذهب إلى عثمان بن عفان وقال له ما قال عبد الرحمن فيقول كيف يعيرني بذنب تاب الله علي منه لأن الله عز وجل يقول إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه يقول كيف يعيرني بذنب تاب الله علي منه وأما قوله إني لم أشهد بدرا فذلك أن رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كانت مريضة وقمت عليها وقسم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم ولم يقسم لأحد لم يشهد بدرا بسهم فكأني شهدتها وأما قوله إني تركت سنة عمر فلا أنا ولا هو يقدر على سنة عمر دا كلام عثمان ابن عفان أمير المؤمنين وثالث الخلفاء يقول لا أنا ولا عبد الرحمن الذي يعيرني بترك سنة عمر لا أنا ولا هو نقدر على سنة عمر لأن عمر أقصى الأذنين منه عن الحكم عثمان بن عفان لما قالوا له ذلك لأن عثمان رضي الله عنه قرب أرحامه وأعطاهم الولايات وأعطاهم المناصب طبعا لا يتصور أبدا أن عثمان قرب فاسقا أو قرب من لا يقوم بحق الله في الحكم لكن عثمان كان رجلا حييا وكان حليما وكان وصولا فقال عثمان إن عمر أقصى قرابته في ذات الله وأنا قربت قرابتي في ذات الله يعني الحب في الله يساوي البغض في الله مع بعد ما بين الحب والبغض ما الذي جعل هذا يساويها أن هذا في الله وهذا في الله مع بعد ما بينهما هذا حب وهذا بغض فكان عمر يأخذ بالأشد الأشد في هذا وله في ذلك أشياء غريبة لا يعني يفعلها إلا رجل صابر بلغ الغاية من الصبر لأن الإنسان إذا يعني تولى الإدارة كما قلت في المرة الماضية تكثر الشفاعات وأكثر الناس لا يراعي القوانين عايز وسطات وعايز شفاعة وعايز استثناءات فأنا عندما أقول له لا يغضب فاغضب مني هذا وذاك فهذا يحتاج مني إلى صبر في الوقوف على حدود العدل وأنني لا أتجاوز إلا إذا كان عندي رخصة أن أتجاوز أما بغير ذلك فلا فنرى مثلا كما رواه سعيد بن منصور في سننه وابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في السنن الكبير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه اشترى مواشي كثيرة وكان يطعمها وكان تعهدها حتى سمنا يوم من الأيام نازل عمر السوق فإذا بهذه الأنعام سمينة وملفتة فقال لمن هذه قالوا هذه لعبد الله بن عمر فقال بخن بخن والله عال يقولون ارعوا نعم ابن أمير المؤمنين أسقو نعم ابن أمير المؤمنين لأنعام يعني بالليل أرسل عمر إلى ابنه عبد الله قال عبد الله ما هذا قال أمير المؤمنين أبتغي بمالي كما يبتغي الناس بتاكر زي خلق الله قال يا عبد الله بيعها وخذ سمالك مالك ورد الباقي في بيت المال كسر نفس عبد الله بن عمر وماذا فعل عبد الله تاجر تجارة المشروع زي ما خلق الله بيشتغله بالتجارة هو جاب بالفلوس بتاعته ماشيه بقر وجموس وخرفان وغانم ما إيه الضير في هذا وإيه الإشكال بيّن عمر العلة قال طبعا ده ابني وأنا أمير المؤمنين بهو ابن أمير المؤمنين كل الناس تتسابق في خدمة ابن أمير المؤمنين لأنه سيستفيد بهذه الوجاهة هو ابن أمير المؤمنين ده مش بيستفيد بوجاهة والده فعمر قال إيه يقال ارعوا نعم ابن أمير المؤمنين اسقوا نعم ابن أمير المؤمنين فأبا عمر أن يستفيد ابنه بوجاهته لأن كل الأبواب المغلقة ستفتح أمام ابن أمير المؤمنين حتى إذا كان حتى ابن أمير المؤمنين لا يريد ذلك هناك كثير من المنتفعين والمتسلقين أول بس ما يقربوا الكلام دهوت قاعدين تيجي بعد كده والله عايزين الشفاعه ديت وعايزين الارض ديت وعايزين مش عارف ايه دي وعايزه افتح المصنع وعايز اجيب كل اللي هيتفتح له الدنيا يستفيد عبد الله مع مال عبد الله من النفس الذكي في الورع عبد الله بن عمر احد المتورعين المشهورين حتى اذا كان يعني غير ابن غير عبد الله بن عمر يمكن استفيد لا عبد الله لا عبد الله بن عمر لا كان متورعا وكان وقافا عند حدود الله سبحانه وتعالى لكن عمر يعلم أنه سيقف بين يد ربه غدل زي برضو ما في غزوة من الغزوات عبد الله بن عمر أخذ من المغنم بما يساوي أربعين ألفا أشياء تساوي أربعين ألفا نصيبه فلما أراد عبد الله بن عمر أن يبيع هذه في السوق وعلم, ابن عمر وعلم عمر أرسل إليه فقال عمر له يا عبد الله أرأيت لو أنني أخذت إلى النار أكنت تفتدي بأربعين ألفا قال وبأكثر من ذلك يا أمير المؤمنين قال له فإني مخاصم غدا مخاصم بما أنه والي سيقف بين هذا الله ويخاصم بأه كل من ظلمهم هذا الوالي يأتي أمام الله عز وجل يقول يا ربي هذا ظلمني وهذا فعل وفعل خذ حقي منه يقول عمر إني مخاصم غدا وأنت عندما تذهب وتبيع هذه سيكرمونك بدرها من نقص أو بدرها من زيادة إيه المطلوب؟ أخذ جزءا من هذا عشان المجاملة لعمر بن خطاب يتوقعها لإذا أراد عبد الله بن عمر أن يبيع عشان المجاملة دي أخذ جزءا من هذا المال وضعه في بيت المال كان صبورا على مثل هذا والإنسان عادة يكون ضعيفا أمام أبنائه لا سيما إن لم يكن له وجه حق فيما يفعل أخوانا لما أخذ الأنعم بتاعته وأنا عارف أن ابني يتق الله وعارف إن هو يعني أمواله حلال أقول له خذ رأس المال والباء الربح اللي أنا تعبت فيه ورعيته هذه الأنعم وحطه في بيت المال تم ودى كسر لنفس الولد لكن هكذا كان عمره وعطوا الكلام قولوا سنصر ولنا تتمة الحديث تتمة إن شاء الله تعالى إن جمعني الله تبارك وتعالى بكم مرة أخرى والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين ايطل كن قل